اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إنا نسانك من خير ما سانك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واغفر ذنوب المذنبين اللهم تب علينا جميعا وتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وأعذنا من شر أنفسنا وتوفنا وأنت تراض عنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل اللهم إنا نعوذ بك من حر النار اللهم إنا نعوذ بك من حر النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وفتنة المحيا والممات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين يدونك من وحداني ولنبيك برساله ومات على ذلك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 اللهم ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صار إلينا تحت الجناح لوالترام وحدنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر حسابنا وَثَقِ لِلَّهِ هُمْ وَمَوَازِينَنَا وَثَقِ مَوَازِينَنَا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ بِرِفْقَةِ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ترجمة <تصفيق> نانسي